فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُطْتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ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 ماكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وينوي يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كثا أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها رواش شامخات وأسقيناكم فراتا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 وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُنُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ